يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الواحد اليوم تجزى كل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب.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 قال Rəulü, ma ırıkum illa ma ara, wa ma əhdi kum illa səbil al-rəşad. "Və" "Halifenin" "kimseleri, ya kûm, inni axafu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 تدعونني لاكثر بالله واشرك به ما ليس له لي به علم وانا ادعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني لَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ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 فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنتم مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَمَّا مِنَ النار "Kıllar, "Lütfen, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن لنا نصر رسولنا والذين فِي في الحياة الدنيا ويوم يقوم يَوْمَ يوم لا ينفع الظالمين مغفرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.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 ذالكم الله ربكم خَالِقُ كل شيء لا إله إلا إله إلاهو فأنت فكون كذلك يؤف كل الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا و السماء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 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فيكون. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُّونَ الَّذِينَ كذبوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وِذِلَّ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النار يسجرون ثم قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ الله.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 مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وكفرنا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نَفْعٌ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رأوا بَأْسَنَا